لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سبحان الله تعالى إيه معنى الكلام ده لأن الله واصلة والمستوصلة الواصلة اللي هي يعني الواصلة والمستوصلة واحدة منهم بتطلع شعرها او ببيع شعرها عشان يتعمل بيه البوريك وواحدة تانية هي اللي بتركب ال ال الباروكه ذي أو واحدة هي اللي بتركب الباروكه حتى لو ما كتش هي اللي بيع شعرها هي اللي بتركب الباروكه والثانية ب هي اللي بتلبس الباروكه او بتعمل واصل في شعرها الاثنين ملعونين تمام حاجة تانية والوشمة والمستوشمة واحدة بتعمل الوشم واحدة الثانية بتعمل هذا تمام طيب والو النوع الثالث والنامصة والمتنمصة واحدة اللي بتعمل بتنمس حواجبها والثانية اللي بتنمس لها اللي بتعمل لها تنمس الحواجب طبعا الن الجزء اللي في النص ده اللي هو فوق الانف مباشرة وبين الحاجبين هذا ليس فيه نمص ما فيش مشكلة لو تشال لا حرجة في ذلك انما المشكلة كلها في الحواجب امتى تكون الحواجب بالمسألة يعني يعفى عنها في حالة يا جماعة لو كان الحاجب ده طويل لدرجة انه نازل على العينين المسبب لها مشاكل يجوز نشيل الزيادات إنما بقى نقعد نلعب في الحواجب وننلمص الكلام ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هتريد بس حاجب بشكلها وحش ابدا ربنا هيجمل شكلك قدام زوجك وهيخليكي زي الأمر طول ما انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وانا بحزن جدا ان اسمع ان في مسلمه بتشيل حاجبها كله وبترسم واحد مكانه يعني خلقة ربنا وانت سمع ان النبي عسلام بيقول لا على الله النامسة والمتنمسة وانت الكلام كله تضربة به عرض الحائط وما تسمعيش كلام النبي صلى الله عليه وسلم واخر حاجة المتفلجات للحسن المتفلجة اللي هي بتعمل بالمبرد علشان تعمل فروق بين سنانها عشان لها شكل جمالي معين اذا كانت الفروق ديت لامر علاجي خاص بالسنان قال عنه دكتور السنان او دكتورة السنان لا حرج اما المتفلجات اذا كان الامر للحسن يعني للجمال الجمال فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم